119. لكم لشتى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لا فَسَنُيَسِّرُ أَكْثَرُ فِي نَعَم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى الله فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَقِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى إِنَّا لَمَا لِلْعُسْرَى وما يغني عنه لا وما يغني عنه نعم وما يغني عنه ما هو هدى إن علينا للهدى علينا للهدى, للهدى وإن لنا للآخرة والأولى أولى. والأولى. كما كمان وإنه. وإن لنا الشاق قد والأولى. فأنذرتكم ما رد لطرا. فأنذرتكم لا رد لا كذب وتولى كذب الناس قال <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجن مبها الثقل يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا لا سوف يرضى.